بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدي يا رسول الله عزر الرسول الله انكسرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف جاءت قديما ذرتهم من نوركم قد جمال الرحمن منها يوسف والله لو جد العباكر كلهم في وصف أرضان الله لن تعرف والله لو ماء البحار بجمعه كان المداد الوصف أحمد ما كفى والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما كفى والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا وخفى تكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الكريم تشرفى يكفيه أن البدر يخفى نوره لكن نور محمد لن يخفى اللهم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله اخوة اليمان والإزدام عوض طيوب مبارك لآيات الله البينات يتلوى علينا ذلكم العالم فضيلة, فضيلة القارئ الشيخ طاه النعماني نعماني. نعماني. على القارئ بتحالي الإزاع وتليفزيوم العربي والعالم, والعالم الإسلامي كله, كله. كله. على المقيم بمدينة الفيوم ندع الله له بالتوفيق لنا لكم بحزن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأ القرآن فاستمع له وعمزته لعلكم ترحمون.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 لا إله الرحمن الرحيم الذين سبقت لهم من الحسنى لا يسمعون حديثها لا يسمعون حديثها وهم من شتى خصوم خان لا يا لا يحزنهم الفزع الأنبر وتتلق قوم الملائكة هذا يومكم لم yaoma na boy zaman agaapa uma não السماء a campanha de vi camava وعدنا علينا وعدنا علينا وعدنا علينا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقُوا لَهُمْ مِنَ الْخُرْصِ وهم, وهم في مشتات الحضور خالدون لا. لا. life, life. لا laa المزع umumoni I'll إِنَّ الَّذِينَ سَبَقُوا لَهُمْ a <laughs> فَزَعُوا الْأَسْبَرُ وَتَتَلَقَّى وَأَضُمُّ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمٌ قُمْ قُمْ <تصفيق> What are told me go. عدن مِنَ النَّابِدين وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ولا, ولا. قاد وما أرسلناك إلا رحمة انَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاءً لِّلْقَوْمِ نَافِذِينَ وَمَا En فهل أنتم مسلمون؟ فإن دوَّلَ فَقُلْ أَذَنْتُكم. لا <تصفيق> سوال من القول ويعلم ما تستمون وإن أدري لعله لكم ومتاع إلى حين قال رب وربنا الرحمن ورحمان ورحمان رحمان رحمان رحمان وربنا الرحمن قال رب احبكم بالأغاق وربنا الرحمن قول ربكم قال رب احبكم بالحق وربنا الرحمن وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون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 lot a bit لقى الله العظيم dan قال رب احْبِقُمْ بِالْحَدِ يَوْا موسیقی يوم ترونها تذهل كل مرضاة عما أرضا يوم ترونها يوم ترونها كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترنى طَرَنَا النَّاسُ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا يَوْمَ تَشْرَبُونَ Yeah. سكارا وترى الناس سكارا ومن الناس ما يجادل في الله بغير غير ومن الناس ما ku ti bao anh man da la và anh nangulung kun ti نقوم تواله فأنه يضلنه، فأنه يضلنه ويدي إلى عذاب السعي. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البغط فإنا خلقناكم ثم من طه ثم من علاقة ثم من غد مخلفتي لِنُبَيِّنَ لَكُمْ may nala يا من ترابم تو لا قص لكم ونقول بالأرواح ما نشأوا إلى أن يمسكتم ما نوركم طفلًا. Yeah. من cũng ثم biết mình ثم to tiềnơ biết mình là có kòm la ثم mal أشدكم ثم non atdanman On da مین کون بعد علم جيء <تصفيق> زَتْ صَوَّرَتْ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا فإذا أنزلنا عَلَيْهَا الماء تززت ورابت وأنبتت من أن الله هو الحب نْ مَّ السَّتَ أَاته مِ وَأَنَّ السَّاتَ آات وَأَنَّ السَّتَاتثُ اللَّ الله ودق الله العالم ذلك القرآن الكريم فمن تسامت آيته بلغ المراد. هو الذكر الحكيم فليس أحلى من الذكر الحكيم ثمنا وزادا كنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني الاذعي فضيلة القارئ الشيخ طاها النعماني. القريب اتحاد الإذاعة لتجمع العربي والعالم الإسلامي كل كل كلا المقيم بمدينة الفيوم الفيوم الفيوم الناقة العربية ومهازم الرشة الكبرى ذرت اولاد الحجر في نافر أي تدا بعد قليل نستمع إلى رواة قرآن.